الباب مئة وستة باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع أو وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع قال فلعلكم تفترقون قال نعم قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه